وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهلا In kuntum la ta'lamun Bilbi na وَبَنِينَ لَنَسْيَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَنَعِذُ لَهُمْ ميتَفَكَّرُونَ أَمْ فَأَمِنَ سيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو وذا ظن في تقلب جم فما هو بمجزين او ياخذكم ما تخون na يُقَافُونَ رَبًّا want oh وَنُفِخَ فِي الصَّامِعَاتِ وَالْأَرْضِ يُؤْلِجُهَا جُندًا وَصِبَا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُنُ وَلَا وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ شفى <تصفيق> الضرع